وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْمُقْسِطِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسأل مما ليس لك به علم اني أعيذك ان تكون من الجاهلين رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي அலக்கமக்கு الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أَنبَاء بِنُوحِهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أأَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا إن العاكبة للمتقين وإلى عاكبة بود الله أما يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَدْرِي لَهُ إِلَّا عَلَلِ لَّئِفًا طَرَنِي أَفَلَا تَعْ إِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ قُمْ دَرَراً وَيَزِدْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُم وَلَا تَتَوَلَّوْا